بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليه بال. وَدَّتْ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِغَيْرِ امْرِضَاتِي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 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين بعه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كثرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله مِن شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم ب imani فنعلمتموهن مؤمنات ف فاردعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن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 نبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يقتلنا أولادهن ولا ي بی نببوهتالی، یافتالنهو بین آیدهن و وَلَا و فِي یعصین کفی معروفین، فبايعهن، فبايعهن، لهن الله. إن